Ya, jebab al-huda, Ishdamul al-mada, Raja dan murshida, Bil alamus syada. Anta nurul anaa, Anta ramzul fakaa, Anta Sungguh agendana, zilluhu sadana, lalih majudana, Rasulul Amin, kuduhul Muslimin, wal Kitabul Mubin, manhajul Alamin, ya راشدا مرشدا للعلا مصعدا أنت نور ونا أنت رمز الفخا أنت وسد الديار فالبدار البدار نحن أهل الرشاد. زاد زادنا خير زاد دربنا للمعاد من مصول كرام نحن بين الأنام دربنا للامام شملنا في وئام يا شباب الهدى راشدا مرشدا للعلا مصعدا أنت نور الونا أنت رمز الفخى أنت وسد الديا فالبدار البدا بل سمن للحياة خلصوا عملوا سابقوا وابذلوا فجرنا مقبلوا نوره أجمل يا شباب الهدى اشتغوا للمدى راشدا مرشدا سعيدا انت نور الوداد انت